فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إني وَالعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلَ فِي ذُرِّيَتِهِ النُّبُوَةَ وَالكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ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 فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أُئتِنَى بعذاب الله إلا أن قالوا اتنا بِعَذَابِ اللَّهِ الله إنك من الصادقين قال رب صُرْنِي على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين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 بِهِمْ وضاق بِهِمْ ذرعاً وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إلا مرأتك كانت من الغابرين إن مزلون على أهل هذه القرية رجzem من السماء رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون